أنستنا ولا علمي آتيكم منها بقبس، لعلمي آتيكم منها بقبس أو أجد على نار هدا، فلما أتاه نوديا موسى إني أنا ربك فخلع نعليك إن ك بالوادي المقدس وَأَنَا خَضَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّي أَنَا وَاهُ لَا إِلَهِ إلَّا أَنَا فَاعْبُدِنِي وَأَقْضِمِ الصَّلَاةَ لِدِكْرِي إِن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 وَجَعَلْمِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي شْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْنُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا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 عدولي وعدول وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل لكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك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 قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنَّ قَدْ أُوحِيَ إلَيْنَا أَنَّ النَّعْذَابَ عَلَى مَا كَذَّبَ وَتَوَلَّى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 الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شدا كنوا وارعوا أنعامكم إن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 إن أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إن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 فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلافه ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلم ولا تعلم أن أينا أشد عذاب وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا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 ومن عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم, ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تغغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْهُمْ أَجْرًا وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَٰكِنَّهُمْ لَا يُظْلَمُونَ فَتَوَلَّ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 نوعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بمركنا ولكننا حملنا أوزارا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقدفناها فكذلك القسامري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 قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنفذتها وكذلك سولت ذي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه والله أَعُدُّ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلَتْ عَلَيْهِ عَاقِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَسْفَنَّهُ فِي الْيَمِنَ السَّبَعَ إِنَّمَا إِلَهُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَاسِعٌ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا كذلك نقص عريك من آباءما قد سبق وَقَدْ أَتَيْنَاكَ مِنَ الَّذِينَ ذِكْرَى مَنْ أَعْرَبَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْأَزْرَاءِ وقالدين فيه وساء يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرفا يتخافتون بينهم إن لبثتم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 يومئذ يتبعون الداعي لا إله وجله وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تأ.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 وأمر أهلك بالصلاة واصطدر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتيهم بينتما في الصحف الأولى ولو أنا ذاب من قبله لقالوا قالوا ربنا لولا أرسلت الينا رسولا فنتبع آياتك من قبر انذلنا ونخزا قل كل متربص فتربصوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ